أكبر ولا إله إلا الله يقال لصاحب القرآن لقارئ القرآن لحافظ القرآن يوم القيامة اقرأ اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فيبدأ بالقراءة ويبدأ بالتلاوة وكلما قرأ آية ارتفع بها درجه وكلما تلا آية ارتفع بها منزله هو يقرأ فيرتفع درجات في الجنة هو يتلو ويرتل فيرتفع منازل في الجنة الله أكبر وأنتم تعلمون أن أعلى منازل الجنة الفردوس أسأل الله أن يحرمنا وإياكم هذا الأجر العظيم وهذا الشرف الرفيع نعم تقولون آمين ولكن ماذا قدمنا له وماذا عملنا من أجله كثير منهم المؤملين كثير منهم المسوثين كثير منهم المحرومين والغافلين بل الكثير أصحاب الأمنيات يتمنون ولكن ماتوا أو رحلوا ولم يقدموا شيء لهذه الأمنية ولم يفعلوا شيء لهذه الأمنية كانت ذكريات نعم أمنيات فقط ولكن لم يستفيدون منها شيء بل من كرم الله عز وجل وفضله علينا أننا إذا توكلنا على الله واستعنا بالله وبدأنا في حفظ كتاب الله ثم حال بيننا وبين ذلك الموت نكتب من الحافظين والحافظات لا إله إلا الله ما أعظم هذا الشرف وما أعظم هذا الفضل وما أعظم هذا الكرم إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ما الذي يمنعنا ما الذي يغرنا أحبتي ونحن نسمع هذا الحديث من الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم اجعله دائما هذا الحديث نصب عينيك وتفكر به وتأمل فيه واجعله هدف تبدأ من الآن في تحقيقه الله الله صغار حافظوا بل أناس تصعب عليهم اللغة العربية حافظوا أنت من الذي يمنعك؟